وَالَّذِي بِالْشَّهَادَةِ يُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضية الصلاة فلتشر في الأرض وبدعوا من فضل الله وبدعوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون